إثنان، استمع إلى الجمل وأعدها، ثم قرأها ما اسمك؟ اسمي محمد ما اسمك؟ اسمي جميل ما اسمك؟ اسمي صالح ما اسمك؟ اسمي كريم ما اسمك؟ اسمي باريش ما اسمك؟ اسمي سامي. ما اسمك؟ اسمي عائشة. ما اسمك؟ اسمي زهراء. ما اسمك؟ اسمي نرمين. اسمك؟ اسمي سالحة اسمك؟ اسمي فاطمة. ما اسمك؟ اسمي نورجان.